وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبْسُثُ مِنْ دَابَّةٍ آيَةٌ لِّقَوْمٍ يُطْنُونَ وَأَخْتِلَافٍ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاوَاتِ مِنْ الرِّزْقِ فَأَحْيَى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 فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل افاكن اسيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم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 ذين اليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره لتجري الفلك فيه بامرِه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون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 ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عَمِلَ صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون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 فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يقضي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كانوا فيه يختلفون. ثم Mäġarallna, kara, la, xari, rati, minne l-emri, wala bia, fetta, bia, holla, tetta, bia, holla, holla, holla,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 Em pesib al-ladzina jatwa hussiyat an najalhum k al-ladzina amanu an najalhum k al-ladzina amanu wa amilussalihat sawa am mhiyahum قال قَالَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِ وَلِتُجْزَى كُلْ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَلِتُجْزَى كُلْ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُغْلَمُونَ أَفَوَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إلَهًا هَوَاءً أفوأي تمن اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علمه وَخَتَمَ على سمعه وقلبه وَخَتَمَ على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا sümmyöimät, sümmyöjä, sümmyöjä, sümmyöjä, sümmyöjä, sümmyöjä, sümmyöjä, sümmyöjä, sümmyöjä, sümmyöjä, sümmyöjä, sümmyöjä, sümmyöjä, sümmyöjä, sümmyöjä, sümmyöjä, sümmyöjä, sümmyöjä, وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاسِيَةً وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاسِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدَعَى إِلَى كِتَابِهَا اليوم تجذون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إن Why we have beenèvement what you have been doing? Therefore, the ones who abide and كفرو أفلم تكن آيات تتلى عليكم أفلم تكن آيات تتلع عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم قلتم ما ندري م الساعة إن ظنوا إلا ظنًا إن ظنوا إلا ظنًا وما نحن بمستيقين وبدالهم سيئات ما سيئات ما عملوا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 ومأواكم النار وما لكم من ناصرين وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذالك بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها فاليوم لا يخرجون منها ولا دبون فلله الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والارض وله الكبرياء في السماوات والارض